بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم معرضون معرضون غفلة غفلة وهم وهم في في شركه ا ل ه م من ذ ك ر من ر ب ه م م ح د ث إلا ا س ت م ع و و ه م ي ل ع ب و ن ما ي أ ت ه م من ذ ك ر م ن ر ب ه م محدث إ ل ا ا س ت م ع و وهم ه ي ل ع ب و ن لاهيه ق ل ب م لاهية قلوبهم و أ س ر ن ج و ى ا ل ل ذ ي ن ظ م و النجوى ه هذا إلا مثلكم بشر وأسر الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم وأسر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 وهو السميع, العليم وهو السميع العليم بل قالوا اضعاث احلام بل افتراه بل هو شاعر بل قالوا ファ ليأتنا بآية كما 知 ر س الأولون ていることを ت っ ب いることを知っている ل とを知 و ていることを知っていることを知っていることを知って ا る ا أ ل ن افهم أ يؤمنون أفهم م ي ؤ ن وما ن و أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون وما ََ جعلناهم َََُْْ جسدا ًََ لا َ ياكلون َ أ َُ الطعام َََّ وما ََ كانوا َُ خالدين ََِِ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء, ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 「ファンジェイナーズ」「ファンジェイナーズ」「ファンジェイナーズ」「ファンジェイナーズ」「ل ァンジェイナーズ」「ファンジェイナーズ」「ファンジェイナーズ」 لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة وكم قصمنا من قرية 「今夜は何をしてもいい」 فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم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 يا ليلنا ا َ ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم َُْْ حتى ََّ جعلناهم َََُْْ حصيدا ًَِ خامدين ََِِ 「今日は私たちの暮らしを楽しむ街を歩んでいる人たちの暮らし ا ل しむ街を歩んでいる人たち 「له من لو اردنا ان نتخذ لهولا اتخذناه من لدنا ف َ ت خ ذ ن ا ه من لدنا ان كنا فائلين بل نقذف بالحق على الباطل َِِْ فيدمغه َََُْ فاذا َ إ هو َُ زاهق َُِ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 ي س ب ح و ن الليل و ا ل ن ه ا ر ل ن أم ا آ ل ه من ا ل أ ر ض هم ي ن ش ر و ن أ م ا ل ا س ل ا م ي ن ش ر و ن لو كان فيه ما آلهة, الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 「あなたは私の手を借りてく ع たのかもしれ أ いです。 خ ذ و ا من دونه الهه قل هاتوا, قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي, هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أ اكثرهم لا يعلمون الحق, بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم, معرضون فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا 「なんでこんなことがあったのか」 وقالوا اتخذ, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون, بل عباد مكرمون لا يسبقونه, بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يشفعون إ ل ا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إ إلا, إلا, إلا, الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون و موسوعه من خشيته ش ف ق م م ن يقل م إني إ ل ه م ن دونه ا ب ل ك ن ج س ي ه للعلوم ن ي ا ل م ن س ل ا م ي إ ل ه من فذلك ا ن م ا ء الله ا ل ح س ن 「あおりんやら الذين كفروا أ الذ ن السماوات و ا ل أ ر, ر, ر ض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي, وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا, يؤمنون افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وَجَعَلْنَا وجعلنا في الارض رواسي ان تنيد بهم وجعلنا, وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا فيها وجعلنا السماء سقفا ً محفوظا ً وهم عن اياتها معرضون, وهم عن آياتها معرضون وهو الذي, وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد و م افان ج ع ل ن لِبَشَرٍ م أَفَإِن مت فهم ُ الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت, الموت ونبلوكم, بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا راك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا ه ز و ا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم كافرون الرحمن هم كافرون بذكر الرحمن هم خلق الانسان من عجل, خلق الإنسان من عجل س أ ر ي ك م اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا, ولا عن ظ موسوعه ه ل ا ي ن ص ر و ن ب ل ت أ ت ي ه م بغتة ف ت ب ه ت ه م ف ل ا ي س ت ط ي ع و ن ر د ه ا بل ت أ ت ي ه م ب غ ت ة فتبهتهم فلا ولا ردها يستطيعون ينظرون هم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ولقد فحاق بالذين, فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن 「こんにちは。 أ م لهم آ ل ه ه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم و ل انفسهم هم منا يصحبون يستطيعون نصر لا أ ولا هم منا يصحبون لا بل も明日 ع ن ا هؤلاء و も ب ا も ه م حتى طال عليهم العمر 明日も明日 ع ن ا هؤلاء و も ب أ ف ل ا يرون انا ناتي الارض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا افهم الغالبون, أفهم الغالبون قل إنما, أنذركم بالوحي قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون, ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم َُْْ ن َ ف ْ ح ة ٌ من ِْ عذاب ََِ ربك ََِّ ليقولن َََُُّ يا َ ويلنا َََْ إِنَّا كُنَّ ل م و س و ع ي ا ل ن ا إِنَّا كُنَّا ظ ا ل س ي ن وَنَضَعُ ا للعلوم م و ا ا ز ي ن ق س ي ا ل ق ي ا م ة س ل ا ت ظ ل م نَفْسٌ ش ي ئ ا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه ة مِّنْ أَتَيْنَا خَرْدَلٍ ب ا كَانَ وَإِن من ث ق ا ل حَبَّةٍ م خردل اتينا بها, وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا, حاسبين وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد َْ آ ت َ ي ْ ن َ ا موسى َُ وهارون َََُ الفلقون َُْْ وضياء َ وذكرا ًَِْ للمتقين ََُِِّْ الذين ََِّ يخشون َََْْ ربهم ََُّْ بالغيب َِِْْ وهم َُْ من َِ ا ل س َّ ا ع َ ة ِ مشفقون َُُِْ الذين بالغيب يخشون وقم ربهم「風間の声を聞いて م てくだ و ن أ ف أ ن ت م له منكرون ولقد آ ت ي ن ا ابراهيم رشده من قبل وكنا, ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا وكنا به, عالمين وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون إذ قال لأبيه و ق و م ه م ا هذه ا ل ت م ا ث ي ل ا ل ت ي أنتم ل ه ا ع ف و ن ق ا ل و ا و ج د ن ا م ي ه لقد ك ن ت م أنتم و ع ب ا ؤ ك م في ل ا ل م ب ي ن ق ا ل لقد كنتم أنتم و ب ا ؤ ك م ف ي ل ا ل مبين ق ا ل و ا أ ج س ل ا بالحق أ م أنت من ا ل س ا ع ي ن ه ا ل و ا أ ج د ن ا ب ا ل ح ق أم أنت من ا للعلوم ا ي ن ق ا بل ب ر رب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا ل م ي ف ط ر ه ن قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن, رب والأرض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين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 وتالله ََ ل َ ك ِ ي د ن َ ص ْ ن َ ا م َ ك ُ م ْ بعد ََْ ان تولوا ُُّ مدبرين َ فجعلهم ََََُْ جذاذا ُ الا َّ كبيرا َِ لهم َُْ لعلهم َََُّْ اليه َِْ يرجعون ََُِْ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم إلا لهم إليه كبيرا قالوا من فعل هذا ب ا ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إن َ شركه الهدى شركه د ع ْ ي َ ه غير ر ب ح ي ُ ق َ ا ل ُ ت مضمون ا ج ت م ا ه ِ ي م ُ قالوا فاتوا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون, قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أ أ ن ت فعلت هذا باالهتنا آ ل ه ت ن ي إبراهيم ا ق و ا أأنت فعلت ذ ا ب آ ل ه يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم أ ل ه م ف س أ إن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا فرجعوا الى انفسهم فقالوا, فقالوا, إنكم أنتم فقالوا, إنكم أنتم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم ثم ن ك ز و ا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم, لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون, أفلا تعقلون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 وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا أ واوحينا أ اليهم فعل الخيرات, وأوحينا إليهم فعل الخيرات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 ولوطا آتيناه, ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من ا ل ق ر ي ة التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين إ ن ه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له, إذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه ا س ت ج ب ا له ف ن و أ ه ل ه من الكرب العظيم پاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إن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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحوث اذ نفشت فيه وله القوم وكنا لحكمهم شاهدين, وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها ففهمناها سليمان وكلًا آتينا, وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيب وكنا, وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم ولعل م ل ن ا ق ص عثر بوسن لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون فهل انتم شاكرون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 وكنا ََُّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عالمين ََِِ ومن ََ شَيْءٍ َ ك بِكُلِّ ُ ن ّ ا ا ِ ل ع ِ ي َ وَمِنَ الشياطين ََِِّ من َ يغوصون ََُُ له َُ ويعملون ََََْ عملا ًََ دون َُ ذلك َِ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 وانيوبا أ ي و ب إذ ن د ربه أ مسني الضر أ أ ن ت ر ح ل ر اذ ح م ي وأيوب ن إ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له, فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثلهم معكم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين, وذكرى للعابدين واسماعيل و إ د ر ي س و ذ الكفل كلهم من, الصابرين كلهم من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين, إنهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك سبحانك الظالمين إني كنت من الظالمين سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك م و س ك ع ه ا ل ن ا ر ب ه رب ل ا ت ذ ر ن ي ف ر د ل و أ ن ت خير ا ل و ا ث ي ن وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له إ ن ه م كانوا يسارعون في, في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا ا فنفخنا, فنفخنا فيها من روحنا ا من ن ه و ج ع ل وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين, وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم واحدة وأنا ربكم إن هذه أمتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم وتقطعوا امرهم بينهم كل إ ل ي ن الينا رَاجِعُونَ ك راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 حتى إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وقترب ََ الوعد َُْْ الحق َْ ف َ إ ِ ذ َ ا هي َِ شاخصه ََ ة ٌ ابصار َُْ الذين ََِّ كفروا ََُ يا ويلنا ََ يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين د و ن ا ل ل ه حصب جهنم ه أنتم ل ا و ا ر د و ن إنكم م و ا ت ع ب د دون و ن من ا ل ل ه جهنم حصب أنتم ل ه ا و ا ر د و لو ن ك ا ن ه ؤ ل ا ء آ ل ه م ا و ر د و ه ا وكل فيها, خالدون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون, لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 لا ي س م ع و ن ح س ا و ه م فيما ش ت ه أنفسهم خ ا ل د و ن ا ن ل س ي ل ف ز ع ا ل أ ك ب ر و ت ت ل ق ه م ا ل م ل ا ئ ك ة ل ا ي م ي ه ق ا ه م ا ل م ل الله ئ ذ ا يومكم ا ل ذ ي ك ن ت توعدون م وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي كما بدأنا, أول خلق نعيده كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا, وعدا علينا انا كنا فاعلين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 وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين قل قل إلي أنما إلهكم إله إلي إلهكم إله إنما إنما أنما أنما واحد واحد يوحى يوحى على و 思議なことはないです」 أ شركه ا ل ي د ى ش ر ع ه دعويه ن إ غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما ت ك ت م و ن وان أ د ر ي لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال ربحكم بالحق وربنا ح بالحق ك م ب و ر الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن ا ل م س تم ع على ا ن ا تنزيل ص ف و تم ت ن هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.slam.com islam-call.com